بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا فسو او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا إِنَّا <سؤال> <إننا> سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا فَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدْ وَطُؤًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتِيلًا <مشق>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 إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا رُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا إِنَّا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 فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضغبون في الأرض يبتغون من طبن الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لِأَنفُسِكُم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله